أَنقَذ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِ فِيهِ فِي اليَم مِ فَلْيُلقِهِ اليَمُّ بِالسَّاحِلياَا خُذْهُ عَدُّ وَعَدُولَّ وَأَلقَتُ عَلَيكَ مَحَبَّةَ مِنّ وَلِلتُصنَّع عَلَعَيْني.